وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلغت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون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 وَالسَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ فَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن إنا لنراها في ضلال مبين